هذا الشيء له من كلمات الشاعر المعروف التويتي حمود يهديها لزوجتهم محمزة بمناسبه عيد زواجهما الثالث والعشرين أداء فريد العلي يا رافع السماوات يا حي رازق ما غفل ولا بعد الحمد لك والشكر كل الاوقات ويا عيوني سفحي وصلي ويا عيوني سفحي وصلي وصلي لرب الكون عالم الغير دعيه يرحمنا ويستر العيب ما في أمور الله شك أو ريب ما في أمور الله شك أو ريب فرجوك تحفظني وتحفظ لي فرجوك تحفظني وتحفظ لي من بعدها من بعدها يا جسيت توكل يشد على الجواب القوام ويسأل دم المحبة للحبيبة الاول أنا الذي أنا الذي ري أنا الذي في الحب طحت كل فالحب فطحت كلي يا مالك قلبي ومسرتني غلاك عندي غاية التمني وغي غيا بك يا دموع شني وغي بك يا دموع بك يا دموع er gaat van je af alleen, ja man jarge, hou je van je schaarse, van je ghar al volle flessen, ja man jarge, hou je van je schaarse, van je ik دي تغلب لي الموازاي عن زها وحبها واغلى وفيك زانت حلت المظاهر ودام منهجنا عفيف طاهر تنفسي تنفسي يا زهرتي وفلي شفت القمر قد شع من جبينك والنجم يلمع من رموش عيناك، أثارتني في فتنتك وزينك ونجيتك كل الكون يبتسم ابتسم لي، ونجيتك على الكون ابتسم لي، من حرت في وصوفه يا طبي قلبي يا امان خوفه انت الذي عيني هوت تشوفه وانت الحبيب اللي تموت لاجلي. يجمل هدايا زينت حياتي معك طموحاتي وذكرياتي وأنت احلامي وامنياتي ومن شموس ومن شموس ومن شموص الحزن أن ظل ومن شموس الحزن أنت ضلعي <تصفيق> يا شاهد على ما المباسم ما بعذاب وأم حتى حزن والعمق لازم Kleine schoftje, zeker iedereen. Het hobby van jullie, alle machten, weinig. Het hobby van jullie, de woude, de woude, de de woude, أسأل مين الروح مانا يحفظك لين ولك يطيب الأمس والتقابل وغير واجه الزين الاستقابل لو قطعوني بعدها خذابل من ساهلة ولجلة فنيت كلي من سحلنا ولجنا في نيتك اللي والحب ما في الحب أي اي ريبه والقلب يتمنى نلقى حبيبه الحب ما في الحب اي ريبه والقلب يتمنى نلقى حبيبه ويا ما عمري جانبه ja, mijn omrij, jij is een Ja, man, لا عاجزي عن عشقتك تخلى ويا من لحسنك صعب نوجد أحلى لا عاجزي عن عشقتك تخلى أنت الغلا مع عزكم ومغلى أنت الغلاء maar als ik kom op een gelaat, want het is